Book 2 шта дијете тец. Темеија вас се тун. Темење о се тун. Има? И вогељ. كبير صغير كبير صغير elefante est imath الفيل كبير الفيل كبير il mio est i صغير الفأر صغير, الفقر صغير ذي إي تشيلت مظلم وصاطع مظلمن مضيء نتا أشت إيرت الليلو مظلم الليلو مظلم دي تا أشت مدريت النهارو صاطع النهارو i vjetar edhe i ri. A gjuzun wa shab A gjuzan wa shab Gjyshe un është shumë i vjetar. Gjadduna a gjuzun gjidden Gjadduna a Para 7 vjetës a i akoma i ri. Qabla 7 u Kana ma zala šabban Qabla sab'oona عaman Kana ma zala šabban Ibukur, the Isham Tua Jamil wa qabih Jamil wa qabih Flutera, išta Ibukur Alfarrašatu جميله الفراشه جميله ميرمانغا اش هشمطوار العنكبوت قبيح العنكبوت قبيح. E بدين ونحيف, بدين ونحيف. Një grua një qind kile është e shëndosh. Emraëtun tezinu ma ata kilo, fëhija badina. Emraëtun tezinu mi ata kilo, fëhija badina. Një burë pezit kile është i topët. Rajëllun jazinu khemsuna kielu, fëhua nëhifë. رجل يزن 50 كيلو فهو نحيف إشترينت ذ إيلير غالي ورخيص غالي ورخيص الماكينه إشترينت السياره باهضه الثمن السيارة. باهظة الثمن جازيتا است الير الجريده رخيصه, الجريدة رخيصة.